أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطان النصير اللهم صل على وليك وابن أوليائك صلاة تامه نامية باقية تعجل بها فرجه وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة إن شاء الله طيب إحدى الملاحظات التي فاتتني والتي تتعلق بما أثرناه في الحصة الماضية هي تسخير كل الجوارح في خدمة المادة تسخير كل الجوارح في خدمة المادة بعض الأساتذة، يا أحبائي، يلقون الدرس من جلوس والعضو الوحيد الذي يتحرك في جسدهم هو اللسان ما الضير في ذلك؟ ما هي المشكلة التي تنجم عن إلقاء الدرس من جلوس؟ ماذا سيحدث إذا لم تستخدم لغة الجسد؟ ماذا سيحدث إذا لم تستخدم لغة الجسد؟ ماذا سيحدث؟ الطلاب يشعرون بالملل. هذه المشكلة الأولى. الطلاب يشعرون بال. وهناك مشكلة أعظم. هناك مشكلة أعظم من المشكلة الأولى. وهي بسبب عالم تلاميذ كل المعلومات أحسنتم طيب لماذا لا يتلقت الطلاب كل المعلومات بسبب ماذا بسبب شرود أذهانهم شرود أذهان الطلاب عندما لا يستخدم الأستاذ لغة الجسد في تدريسه ينسرح فكر الطالب يشرد ذهنه فبالتالي لا يتلقى كافة المعلومات التي يعمل الأستاذ على تزويد الطلاب بها واضح؟ إذن هنا تكمن أهمية أهمية ماذا؟ استخدام لغة الجسد كيف نستخدم لغة الجسد؟ توظف كافة الجوارح في خدمة المادة التي تلقيها توظف كافة الجوارح في خدمة المادة التي تلقيها الأستاذ البارع هو الأستاذ الذي يتقافز يتقافز في قاعة الدرس وكأنه حبة بوشار في مقلاه كيف تتقافز حبة البوشار في المقلاه هكذا يجب أن تتقافز في الدرس الأستاذ البارع لا يهدأ الأستاذ البارع لا يقر له قرار في قاعة الدرس يتنقل يميناً وشمالاً يدور بين الطلاب يجلس إلى جانب البعض ويلمس يلمس كتف البعض الآخر واضح؟ لا يسبب تشفش الزهن كيف؟ يعني كأنك إذا مررت مع بين الطلاب ولا لعملت شخصاً أو جعلت يدك بالعكس بالعكس يا أخي جرب ذلك مع طلابك لا لأنه غراء <تصفيق> أنا جربت ذلك مع طلابي نعم إذا قمت بتدليك الطلاب في الصف مثلا قد يشتت هذا انتباههم سائر الدروس، مثلاً م. بالنسبة إلى درس الفخ أو الأصول م. نعم، كانت للتخفف والتحرك كثيراً هذا لا ينفع، ولكن لتدريس اللغة العربية سواء أو الإنجليزية أو غيرها هي يتطلب أحسنتم أحسنتم. عندما تدخل الهدف من درس هو أحسنتم أحسن. الأستاذ البارع في اللغة العربية يجب أن يكون مفعماً بالحيوية والنشاط، وهذه الحيوية والنشاط هذه الحيوية تنتقل إلى الطلاب كالعدوى، كالعدوى. الطاقة الإيجابية تنتقل إلى الطالب كما الطاقة السلبية، فحاول قدر المستطاع أن تدري الطاقات السلبية وتنثر في في في قاعة الدرس الطاقة الإيجابية. كيف ننثر الطاقة الإيجابية من خلال؟ التجول في قاعة الدرس وملامسة الطلاب والجلوس على الكراسي هكذا تجعلهم يستأنسون بك تجعلهم يرتاحون إليك فأنا شخصيا أكره الأستاذ الذي يلقي درسه من جلوس من عادتي أن أدور بين الطلاب وألقي الدرس من وقوف الآن جالس بسبب هذا اللاقط هذا اللاقط الذي قيدني وكبلني لو لا لا قمت بالتجول بينكم. نعم نعم فأنا مضطر للجلوس إذن نحاول قدر المستطاع أن نوثق الحبال التي ألقاها الطلاب إلينا من خلال التجول بينهم والدوران بينهم ولفت انتباههم التفتوا إلى هذه الملاحظة التي يجب أن تكتب بماء الذهب هذه الملاحظة التي سألمح إليها يجب أن تكتب بماء الذهب ملاحظة قيمة جدا التفتوا إلي جيدا يا حبائي الطالب الجالس في الصف هو بمثابة قطعة حديد محاط بمغناط مغانط جمع المغناطيس مغانط سأعيد الطالب الجالس في الصف هو بمثابة قطعة حديد محاط بمغناط عديدة كأنه في مجال مغناطيسي إن قال ميدان مغناطيسي هذه القطعة قطعة الحديد هذه إلى أي مغناطيس تنجذب أحسن إلى المغناطيس الأقوى إلى المغناطيس ال... هذا الهاتف المحمول مغناطيس همومك المادية مغناطيس التزاماتك العائلية مغناطيس واضح؟ والأستاذ أحد هذه المغانط والطالب ينجذب إلى المغناطيس الأقوى وصلت الفكرة؟ إذن يجب أن تخرج كل ما في جعبتك، يجب أن تخرج كل ما في جعبتك لشد انتباه الطلاب واسترعاء اهتمامهم ولفت نظرهم. فإذا أخفقت في ذلك فإن هناك مغانط أخرى تحرز قصب السبق منك. واضح؟ هناك مغانة أخرى تسرق هذا الطالب. إن القطعة الذهب ما بتسر الله. أيوة قطعة ذهب بين الأسوص. واللص الأشطر هو الذي سيظفر بهذه القطعة. صحيح؟ وصلت الفكرة؟ الأستاذ الذي يعلم بهذه المعلومة لا يقر له قرار في قاعة الدرس ولا يهدأ له بال إلا إذا كان الطلاب كلهم متفطنين إليه فإذا لاحظت أن طلابك تشرد أذهانهم في الدرس فعليك أن تعيد النظر في الأسلوب الذي تنتهجه في التدريس أعذ النظر في أسلوبك وحاول أن تجعل الطالب متيقظاً في الدرس متعطشاً لما تلقيه من معلومات واضح؟ هل من تعليق أو ملاحظة؟ ننتقل إلى الملاحظة التالية كيف؟ نجعل وقت عد شامد التالي كيف نجعله عطشان؟ سأبين لك إن شاء الله في تدريس الحوار طبعا الملاحظات التي سبق وأشرت إليها كلها تصب في هذا الجانب لكن هناك ملاحظات أخرى سأرفضك بها إن شاء الله أصعب بكثير خاصة إذا كان الدرس إلكترونيا عبر الإنترنت تتضاعف الصعوبة حيث إنّ الطالب متواجد في البيت، وهناك مغانط أكثر، صحيح؟ نعم، إذن الملاحظة التي ذكرناها، إذا أردنا أن نلخصها في جملة، كيف نستطيع أن نلخصها؟ الملاحظة التي أشرت إليها؟ أحسنت، ملاحظات كلها تدخل في هذا الإطار، تسخير كل الجوارح في خدمة المادة، استخدام لغة الجسد، استخدام لغة الجسد، نعم. لا أدري، يعني هذا الكلام الذي يريده قوله هل في بعض الصفح الموجود أم لا، لكن ما رأيكم حول هذه النظرية أن البعض يقولون في يعني شيمة وطريقة التدريس من المداية؟ يجب أن لا تستخدموا اللغة الوسيطة هذه صحيحة أم لا إذا كان صحيحا في أي طريق يعني من البداية صعب جدا صحيح إذا صحيح. كان لغير الطلاب الحوزويين نعم صحيح. الطلاب الحوزويين ممكن صحيح لكن لغير الطلاب يعني صعب جدا صحيح معك حق سؤال رائع وأشكرك على طرحه صحيح أنه لا يمت بصلة إلى الموضوع الذي نتحدث عنه، لكنه يستحق أن نتوقف عنده. كيف هل يجوز للأستاذ أساسا أن يستخدم أن يستعين باللغة الفارسية في تدريسه، أن يستخدم اللغة الفارسية كأداة لإيصال الأفكار؟ طبعا أنا شخصيا أنصح الطلاب بأن يتجنبوا استخدام اللغة الفارسية في التدريس قدر المستطاع إلا إذا لاحظ الأستاذ أن الطلاب من الضعف بحيث لا يستوعبون الدرس إذا أراد الأستاذ أن يقتصر على اللغة العربية في شرحه للكلمات واضح؟ نعم فحاول قدر المستطاع أن تبتعد عن اللغة الفارسية في تدريسك ولا بأس بأن أشير إلى هذه النقطة أيضا بعض الأساتذة يشرحون الكلمات بما هو أصعب من الكلمة التي يريدون شرحها واضح؟ فمثلاً على سبيل المثال نريد أن نشرح للطلاب معنى الكرسي فهناك من الأساتذ من يقول بأنه شيء له ذراعان ومسند ويجلس عليه هذا هو الكرسي ما هو الكرسي؟ هذا هو الكرسي واضح؟ فلا تدخل في التفاصيل التي تبعث على الملل، وتجعل الطالب يتيه بين المفردات والمصطلحات حاول أن تبسط، حاول أن تبسط اللغة للطلاب إياك أن تستخدم المصطلحات السياسية والأدبية والمجازات والاستعارات والتشبيهات في الخطوات التعليمية الأولى حرام أن تستخدم المصطلحات الأدبية والسياسية بشكل عام المصطلحات الانتزاعية حرام أن تستخدمها في الخطوات التعليمية الأولى يجب أن يقتصر الأستاذ في هذه الخطوات على الأمور الوصفية وليس الانتزاعية. ما الفرق بين الأمور الوصفية والأمور الانتزاعية؟ احسنت الأمور الوصفية المقصود بها هي الأمور الموجودة على أرض الواقع، الموجودة على أرض الواقع والتي لا تستدعي التفكير والتحليل والتنظير والمعالجة. بخلاف الأمور الانتزاعية التي لا وجود لها على أرض الواقع كمسألة تربية الأولاد مثلاً هل لتربية الأولاد مصداق في الخارج؟ لا مصداق لتربية الأولاد هي من القضايا والمسائل الانتزاعية التي يجب طرحها في الخطوات التعليمية المتقدمة الطالب المبتدئ لا تزوده بالكلمات المتعلقة بالأمور الانتزاعية واضح؟ نعم هذا ما يعبر عنه بمراعاة التدرج في اللسانيات ما معنى اللسانيات؟ أحسنتهم في اللسانيات يعبر عنها بمراعاة التدرج في التعليم ومع الأسف الشديد بعض المناهج التعليمية المعتمدة في إيران لم تراعي هذا الجانب لا نجد التدرج في نصوصها نلاحظ أن المؤلف شرق وغرب ولم يراعي التدرج واضح يا أخي الكريم وصلت الفكرة؟ أخوانا أخوانا أخوانا تاً دغدغه فلا صحيح لا أمانع لا أمانع أبدا إذا تعذر عليك الشرح إذا تعذر عليك الشرح باللغة الفارسية فلا أمانع أبدا أن تستعين باللغة الفارسية في شرح الكلمات شريطة أن لا تتخذ من ذلك مهربا شريطة أن لا تتخذ أنت كأستاذ أن لا تتخذ من ذلك مهرباً من التحدث باللغة العربية واضح؟ أحياناً نعم أحياناً يكابد الأستاذ ضعفاً في إيصال الأفكار فيسد هذا النقص من خلال اللجوء إلى اللغة الفارسية هذا ما أعارضه واضح؟ أنت كأستاذ يجب أن تستفيد من الوقت الاستفادة القصوى أن تحقق الاستفادة القصوى من الوقت واضح؟ فعندما تحدث الطلاب باللغة الفارسية تفوت عليه الكلمات التي كان يمكنك أن تزوده بها باللغة العربية واضح؟ لا تفوت عليه هذه الفرصة. نعم. متى فارسي؟ هذا الموضوع ما صحيح. فارسي عربي. أحسنتم. سؤال وجيه. سأجيب عن هذا السؤال عند شرح مسألة التعايش مع اللغة. عند مسألتي التعايش مع. اللغة أقصر طريق دعوني أشرح هذه المسألة هنا حتى لا أنساها مسألة التعايش مع اللغة ما معنى التعايش مع اللغة كيف نستطيع أن نتعايش مع اللغة العربية كيف نتعايش مع اللغة العربية ونحن في إيران نخلق أحسنتم كيف نخلق لأنفسنا أجواء عربية ونحن في إيران ما الفرق بين رجل يعيش في إيران ورجل آخر يعيش في العراق مثلا من يعيش في العراق كل ما يطرق سمعه وكل ما يقع نظره عليه صحيح هو باللغة إذًا يمكنك أن تخلق لنفسك أجواءً عربية وأنت في إيران كيف؟ تحول،, تحول كل ما يطرق سمعك وكل ما يقع نظرك عليه إلى اللغة العربية تستطيع أن تجعل من المستحيل ممكنا يا أخي أنا شخصيا أتابع كلمات السيد القائد باللغة العربية وتابع الأخبار المتعلقة بإيران باللغة العربية وترجم كل ما يطرق سمعي كل ما يطرق سمعي وترجمه إلى اللغة العربية في نفس الوقت في نفس الوقت هكذا تستطيع تستطيع أن تخلق لنفسك أجواءً عربية. وانت تعيش في إيران. هناك أستاذ يدرس في إصفهان أشرت إلى ذلك في كتاب في كتابي. أستاذ يدرس في إصفهان أستاذ المحادثة العربية من أبرع الأساتذة. كان يقول بأنه تعلم العربية. في الطريق الذي يربط بيته بالجامعة كان يقول بأنه يركب دراجته الهوائية ويخرج من البيت ويبدأ بوصف كل ما يشاهده يصف كل ما يشاهده في الشارع الجو بارد, بارد، الشوارع مكتظة بالسيارات الأشجار بدأت أوراقها تتساقط كان طالباً جامعياً يقول بأنني تعلمت العربية في الشارع وليس في قاعات الدرس من خلال وصفي لما أشاهده واضح؟ إذن تصفوا كل ما تشاهده صدقوني أنكم إذا بدأتم بوصف ما ستش ستشاهد... بوصف ما تشاهدونا ستلاحظون أن هناك جبلا من الكلمات لا تعرفون معادلها باللغة العربية هذه هي الطريقة الأولى للتعايش مع اللغة العربية الطريقة الثانية هي أن تضع سماعة في أذنك باستمرار. عندما تخرج من البيت يجب أن تكون سماعة في أذنك تستمع عبرها إلى أشرط محاضرات مسلسلات أنت ورغبتك اختر ما تميل إليه نفسك إذا كنت ترغب في الاستماع إلى المحاضرات فاستمع إلى تسجيلات للمحاضرات الدينية مثلا المحاضرات العلمية الأفلام الوثائقية الرسوم المتحركة المسلسلات وما أكثرها عندئذ ستقطع الطريق الذي يستغرق قطعه ألف ليلة وليلة في ليلة واحدة ستختصر كل هذه الطريق الطويلة وصلت الفكرة يا أخواني هكذا تستطيع أن تتعايش من يريد أن يتقن مهارة ما يجب أن يدفع ثمن ذلك يجب أن يدفع ثمن بقدر الكد تكتسب المعالي فمن طلب العلا سهر الليالي أحسنتم أحسنتم يجب أن تدفع مهره، من يطلب الحسنى يدفع مهرها، صحيح؟ طيب، إذن، لا يمكن أن تقدم اللغة العربية لطلابك على طبق من ذهب، لا يمكن إتقان اللغة العربية بين ليلة وضحاها، بين ليلة وضحاها، هذا طريق طويل، يجب أن تتحلى بالصبر والحلم إذا كنت تريد إتقان اللغة العربية إذن مسألة التعايش اتضحت؟ اتضحت؟ طيب هذه المسألة مهمة جدا أرجوكم ثم أرجوكم أن تخبروا طلابكم بهذه المسألة مسألة التعايش مع اللغة العربية فالطالب الذي لا يعلم بخارطة الطريق كما قلت لكم يا إخواني يضيع ويضل السبيل قد يبذل الكثير من الجهود والمساعي ولكن دون جدو, دون جدو. طيب ننتقل إلى الملاحظة التالية نعم <تسجل> أنا في أستاذهم مارست هذه <تسجل> الحلمة اللي قلتكم <تطلط> عليه <تسجل> ولكن يعني نرى من بعد حصة واحدة يأخذ طاقة كثير من الأستاذ صحيح ولا يكون عندها طاقة إلى الحصة الثانية <تسجل> صحيح, <تسجل> صحيح معك حق يا أخي يجب أن تغذي نفسك هذا هو الحل. يجب أن تغذي نفسك يا أخي أنا شخصيا عندما أخرج من غاعة الدرس أنهار <تسجل> أنهار وتعبا وإرهاقا، لأنني أفرغ كل ما عندي من طاقة، فلا بد أن تغذي نفسك بين الحصص، وعليك باللوز، اللوز نعم، اللوز يجدد الطاقة بسرعة، يعيد إليك الطاقة التي فقدتها بسرعة، يكفي أن تأخذ سبع حبات. سبع حبات من اللوز بعد الحصة ستعيد إليك الطاقة المفقودة. كم دقيقة؟ <تصفيق> كم دقيقة؟ إذا كانت مكسورة تستطيع أكلها خلال خمس دقائق يعني؟ نعم. لا أدري بصراحة. لا أدري. نعم. نعم. أو مدة زمانية لحصة تكون ساعة للمبتدئين أو الناشطين ساعة أغير أو أكثر حسب تجربتهم نعم إذا زاد الدرس عن ساعة واحدة فمن الصعب جدا أن تبقي الطلاب ملتفتين ومتيقظين أستاذ العالي عشرون دفع عشرون نعم نعم نعم أفلح من صلى على النبي وآله الله, الله صلى الله عليه الله. الملاحظة الأخيرة التي سأشير إليها ثم ننتقل إلى طريقة تدريس الحوار إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم استخدام استخدام المساعدات التدريسية استخدام المساعدات التدريسية من الصور والأفلام والعروض التقديمية ما معنى العروض التقديمية لا العروض التقديمية اسلايد العروض التقديمية استخدام المساعدات التعليمية من الصور والأفلام والعروض التقديمية طيب ماذا أقصد باستخدام الصور كيف نستخدم الصور في الدرس كيف نستخدمها على سبيل المثال إذا كان الدرس عن المطعم مثلا يمكنك أن تعرض للطلاب عبر الشاشة إذا كان هناك شاشة طبعا وإذا لم تكن الشاشة موجودة يمكنك أن تستعين بشاشة الحاسوب المحمول تعرض عبر شاشة الحاسوب بعض الصور المتصلة بالمطعم مثلا يمكنك أن تعرض للطلاب صورة للملعقة صورة للشوكة صورة للنادل صورة للطاهي صورة لقائمة الأطعمة العربية ما فائدة ذلك؟ ما فائدة ذلك؟ جيد أحسنتم عندما تعرض للطلاب صورا مرتبطة بالدرس. تجعل الأجواء أقرب ما يكون إلى الواقع تجعل الأجواء أقرب ما يكون إلى الواقع تقوم بمحاكاة الواقع للطالب عندئذ يشعر الطالب بأنه يعيش الأجواء عندما يرى صورة للمطعم صورة لقائمة الأطعمة العربية تصور له وكأنه في مطعم هكذا يجب أن يكون الدرس يا أحبائي إذا لم يشعر الطالب في الدرس بأنه يعيش الأجواء فاعلم بأنك أخفقت في التدريس يجب أن تشعر أن تلمس أن يلمس الطالب الأجواء العربية عندما يدخل الدرس من خلال الصور ومن خلال كل المساعدات التعليمية المساعدات التعليمية تأتي لتقوم بمحاكات الواقع لتقوم بم... ما معنى محاكات الواقع شبيه ساذج واقعيات مياته شبيه ساذج وكنه واقعياته تأتي لتقوم بمحاكات الواقع للطلاب. إذن عندما تعرض صوراً للطلاب تخلق لهم أجواء قريبة من الواقع واضح طيب هل من ملاحظة أو فضل مبارك. نعم ما هو رأيكم يعني مع جعل هذه الصورة حول موضوع البحث، إذن بثوا بعض الموسيقى هذه يرتبط بتلك الصورة ما هو رأيكم ولا شيء كما تجعل صورة الغابة وأيضاً تجعل موسيقية بعض المؤثرات الصوتية. نعم لا بأس باستخدام المؤثرات الصوتية. كل ما من شأنه كل ما من شأنه أن يجعل الطالب يستوعب المزيد من المعلومات. وكل ما من شأنه أن يخدم التعليم فلا بأس باستخدامه إلا إذا تعارض مع التعاليم الإسلامية واضح؟ يبدأ من, من... <تصفيق> بالصاخبة الموسيقى الصاخبة نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب هل من ملاحظة أخرى؟ نباشر التدريس على بركة الله؟ اللهم صلّى على محمد وآل محمد وآل زين طيب، الطلاب جاهزون دخلت الدرس مراعيا القواعد المتعلقة بالمظهر وبالخلق والقاعة جاهزة الطلاب جاهزون وقد حان الوقت لتلقي الدرس كيف نلقي الدرس؟ كيف نباشر تدريس الحوار؟ هذا ما سيتمحور حوله حديثنا إن شاء الله في هذه العجالة سيتمحور حديثنا حول طريقة تدريس الحوار ماذا علينا أن نفعله قبل أن نخوض في التدريس؟ أحسنتم أحسنتم موضوع الحوار هذا أول شيء موضوع الحوار نشير إليه ثم نقدم صورة عامة عن الحوار نقدم صورة عامة نجعل الطالب في الصورة نجعله في الصورة تلخيص نعم يمكنك أن تقدم ملخصا عن الحوار لماذا تفعل ذلك تهيئة للنفوس؟ تهيئة للنفوس وإعدادا للطلاب قبل أن تباشر التدريس العنوان تقديم صورة عامة عن الدرس هذا ما قلته نعم تحدد العنوان الموضوع الذي سنتحدث عنه هو المطعم مثلا أو صالة الحلاقة مثلا في هذه الحصة سنتحدث عن صالة الحلاقة طيب تقدم سورة عامة عن الموضوع عن المطعم طيب وما أهمية ذلك؟ ما أهمية تقديم سورة عامة؟ آه، تهيئ نفوس الطلاب وتشعرهم بالحاجة تشعرهم بالحاجة يقول علماء النفس يا أحبائي أن الدماغ لا يخزن المعلومات إلا إذا تعطش لها لا يخزن المعلومات إلا إذا تعطش إذن تكمن أهمية تقديم صورة عامة عن الحوار في ماذا؟ في إشعار الطلاب بالحاجة وتعطيشهم للموضوع كيف نعطشهم للحوار؟ تسرد لهم قصة قصيرة عن شخص سافر إلى دولة عربية وهو لا يعرف محتوى هذا الدرس ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحدث لك إذا سافرت إلى دولة عربية؟ وأنت لا تعرف محتوى هذا درس. هكذا تعطشه وتشعره بالحاجة إلى محتوى الدرس. إذا لم تعطشه فإنه لن يتلقى المعلومات. لن يبدي اهتماما للدرس لأنه لا يشعر بالحاجة. لكن إذا أشعرته بالحاجة وإذا عطشته ستجده يركض وراءك يركض وراءك للحصول على ما يتعطش له. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيك هكذا تنعش وتحي دافعية الطالب. وتجعله متحفزا على تلقي المعلومات. تجعله متحفزا على تلقي المعلومات. هذه ملاحظة مهمة جدا. إذا لم تمهد للدرس، إذا لم تمهد للدرس، فإن طلابك لن يواكبوك، لن يتجاوبوا معك، لن يتفاعلوا معك. فإذا كنت تريد أن تجعل طلابك يواكبونك حتى نهاية الدرس عطشهم منذ البداية لما ستزودهم به وصلت الفكرة؟ إذن الخطوة الأولى قبل أن نباشر تدريس الحوار نقدم صورة عام نبين من خلالها أهمية الموضوع ونشير إلى المواقف التي سيستفيد الطالب فيها من تلك المعلومات التي سيحصل عليه هذه العملية كم يستطيع خمس دقائق خمس دقائق لا أكثر ولا أقل واضح؟ نعم تعطي للطالب صورة عامة صورة عامة عن محتوى الدرس ثم أطبق لكم حسنا ممكن أن تعرض على الطلاب ذلك المقطع جزاكم الله خيرا سيعرض لكم مقطعا طبقت فيه هذه المقولة نعم أفلح من صلى على النبي وآله الله اللهم صلى على الله. رايثما يقوم الاخ باعداد باعداد جهاز العرض سامضي في الخطوات الاخرى هل نعم نعم أسلوب الاستفهام يمكنك أن تحدث عند الطلاب تساؤلات تساؤلات عن الموضوع طيب هل تعرفون مثلا معنى تسريحة الشعر إذا كان الموضوع يتمحور حول صالة الحلاقة مثلا إذا كنت إذا أردت مثلا أن تخفف شعرك كيف تطلب من الحلاق أن يخفف الجانبين فقط واضح؟ نعم أو مثلاً كيف تطلب منه أن يضع الشعر على تسريحة معينة مثلاً. واضح؟ هكذا تبين. آه جاهز؟ طيب. موضوع الدرس المسجد. موضوع الدرس المسجد. المستوى المستوى الأول. المستوى الأول. انظروا كيف كيف مهدت لموضوع المسجد. فضل ياه. al oh. Oh mm -hmm. my <laughs> شكراً يا محمد هكذا مهدت لموضوع ال... هل استعانت باللغة الفارسية؟ لا. صور بعض الدرس الخامس عشر. الدرس الخامس عشر. يعني الطالب قدرس قد أربعة عشر درساً. واضح؟ سأبين لكم إن شاء الله سأبين لكم أنا شخصيا حتى في الحصة الأولى أتحدث مع طلابي باللغة العربية ولكن بكلمات مبسطة بعيدة عن التعقيد كلمات مبسطة الدرس الأول لهذه المقاطع موجود يمكنكم مشاهدته هذه المقاطع كلها موجودة على إيتا هذه الدورة بكاملها موجودة على إيتاء مجاناً، موجودة دون مقابل، نعم. الله, سمد الله, سمد. الله. طيب، هل استخدمت بعض المساعدات التدريسية أو لا؟ ماذا استخدمت؟ حبة سكر، لغة الجسد حاولت استخدامها نعم طيب إذا كان الدرس عن صالة الحلاقة يمكنك أحسنت يمكنك أن تصطحب معك مقصا مقراضا ماكينة حلاقة صحيح تصطحب معك هذه الأغراض إلى الدرس لماذا لماذا ما أهمية ذلك هذا يحدث للمتعاد أحسنتم أولا تجعل المادة حلوة تشوق الطالب تحفزه على التعلم ثانيا تجعل الأجواء أقرب ما يكون إلى الواقع تجعل الطالب يتعايش مع الواقع واضح إذا كان الدرس عن المطعم مثلا تصطحب معك قائمة قائمة الطعام واضح؟ نعم. تسأل ماذا تطلب؟ أنت ماذا تطلب من الأطعمة؟ تخيل أنك في المطعم ماذا تطلب الآن؟ واضح؟ نعم إذن الملاحظة التي كنا بصدد شرحها التمهيد للحوار تقديم صورة عامة وقد طبقت لكم ذلك عمليا لاحظتم كيف مهدت لموضوع الناس مسجد واضح يا إخواني؟ من سؤال أو ملاحظة؟ طيب الخطوة التالية بعد تقديم صورة عامة عن الحوار ماذا نصنع؟ أحسنتم قراءة الحوار ثم إزالة الغبار. عن الكلمات والمفردات الجديدة تزيل الغبار عن الكلمات والمصطلحات والمفردات الجديدة هذه هي الخطوة التالية طيب بعد إزالة الغبار ماذا تصنع؟ تعطي أمثلة تعطي أمثلة عن المفردات والمصطلحات الجديدة ترسيخا لها في أذهان الطلاب تعطي أمثلةً عن المجالات التي تستخدم فيها الكلمات والتعابير والمصطلحات الجديدة التي أدرجها المؤلف في الحوار واضح؟ إعطاء بعض الأمثلة هذه الخطوة التالية بعد إعطاء الأمثلة موجود أي خدمة؟ نعم طيب مثلاً يأتي النادل تشرح له السياق والموقف الذي تأتي فيه هذه العبارة متى تستخدم هذه العبارة؟ متى تستخدم؟ في, في المطعم طيب متى تستخدم في المطعم؟ عندما يأتي إليك النادل ليستفسرك عن؟ الطعام الذي ترغب في تناوله صحيح؟ يبدأ حديثه بهذه العبارة فتقول لا عندما ي... تخيل أنني النادل مثلا آتي إليك وأنت زبوني أنت من الزبائن آتي إليك وأقول لك أي خدمة واضح؟ هكذا تشرح له؟ نعم يعني كل من يريد أن يقدم خدمة لغيره يمكنه أن يوجه هذا السؤال للمخدوم. نعم. طيب. إذن التمهيد للحوار، ثم قراءة الحوار، ثم، ثم إعطاء أمثلة، إعطاء أمثلة جديدة. لديك؟ نعم الطلاب يقرؤون الحوار هذا أمر مفروغ عنه واضح أنه يجب أن يقرأ التلاميذ أن يشاركوا التلاميذ نعم وبعد ذلك أريد أن أشير إلى ما لا تعرفونه هذه الأمور تعرفونها أحسنتم أحسنتم هذه مهمة جدا التفتوا إلي جيدا كل هذه الملاحظات التي أشرت إليها تعرفونها عندما أفلح من صلى على النبي وآله هل تضمنون للطلاب أنهم سيتكلمون بطلاقة إذا قاموا بحفظ الحوارات كلها هل يوجد بينكم من يضمن لطالبه أنه سيتكلم بطلاقه إذا قام بحفظ كل ما ورد من الحوارات في الكتاب؟ أذكر أنني عندما كنت أتعلم اللغة العربية بدأت بحفظ كل الحوارات والنصوص الواردة في المنهج التعليمي الذي كنت أدرسه وكانت النتيجة مفاجئة كانت النتيجة مفاجئة لاحظت أنني أتلكأ في الحديث لاحظت أنني ما زلت أتوقف عن الكلام وأتلكأ في الحديث بعد أن قمت بح... بحفظ كومة من الحوارات والنصوص. لماذا؟ لماذا لم ينطلق لساني؟ لماذا لم تحل العقدة التي كنت أعانيها بعد حفظ كل هذه الحوارات والنصوص؟ ما هو السبب يا ترى؟ علماء اللسانيات أشاروا إلى السبب، وأن حينها لم أكن أعلم بالسبب. السبب هو أن اللغة أن تعلم اللغة هو عملية واعية. عملية واعية. ما المقصود بأن اللغة عملية واعية؟ المقصود أنه لا تحضرك الكلمات إلا إذا وعيتها تحضرك الكلمات التي تعيها فحسب بمعنى أنك إذا قمت بحفظ الحوار حفظاً ببغاوياً فإنك لن, تح... لن تستحضر الكلمات والمصطلحات والتعابير الواردة في ذلك الحوار على الإطلاق لن تجري كلماته على لسانك على الإطلاق لابد أن تبني علاقة واعية مع الجمل والتعابير التي تتعلمها فإذا قمت بحفظ الحوارات حفظا ببغاويا فإنها لن تجري على لسانك على الإطلاق طيب كيف أجعل عملية التعلم عملية واعية؟ كيف نجعل عملية التعلم عملية واعية؟ هذه هي الطامة الكبرى كيف نجعلها؟ أحسنتم. هذه إحدى الخطوات. هناك ثلاث خطوات لجعل عملية التعلم عملية واعية. الخطوة الأولى. إذن ما هي المشكلة التي نريد أن نعالجها؟ ما هي المشكلة؟ عدم الطلاقة. أحسن عدم الطلاقة بعد حفظ الحوار. عدم عدم استحضار العبارات والمصطلحات يعني لطالما جاء إلي الطلاب وقالوا لي يا أستاذ حفظنا الكثير من الحوارات حفظنا الكثير من المصطلحات لكنها لا تحضرنا في الوقت المناسب ما الحل؟ أين المشكلة؟ نحن الآن بصدد تبياني يعني دواء لهذا الداء وحل لهذه المشكلة كيف نجعل عملية التعلم عملية واعية الخطوة الأولى تغيير الصيغ الأفعال تغيير الصيغ الأفعال الواردة في الحوار بمعنى أنك تطلب من الطالب أن يغير صيغة الفعل أو صيغ الأفعال الواردة في الحوار، تحول المتكلم إلى الغائب والغائب إلى المتكلم والمتكلم إلى المخاطب، المذكر الماضي. هذا يجعل الطالب يعي، يجعل الطالب يعي ما حفظه، يبني علاقة واعية، ارتباطه آگاهانه و شناختی برقرار میکنه. ارتباط آگاهانه برقرار میکنه. با گفتگو يبني یه واعية مع قواعی معالحه. این همیشه اولین قدم است. اولین قدم است. لذا لكن إذا يعني عملنا بهذا الشكل نقدم بشكل واعي ماذا يقول علماء اللسانيات يقول علماء اللسانيات بأن الكلمات تدخل في العقل الواعي الكلمات المصطلحات التعابير القواعد كلها تدخل في العقل الواعي أولاً ثم تنتقل إلى اللاواعي إذا مهمة الأستاذ مهمة الأستاذ أن تجعل العملية واعية أولاً حتى تدخل المعلومات في ماذا؟ في العقل ال...واعي ما معنى العقل الواعي؟ خُداغا تدخل في العقل ال...واعي ثم ينقل المعلومات من العقل الواعي إلى اللاواعي أما إذا سألتني كيف ننقل المعلومات فهذا يستدعي محاضرة مطولة يا أخي كيف ننقل المعلومات من العقل الواعي إلى اللاواعي لأن الطالب لا يمكنه أن يلتفت إلى القواعد والمصطلحات والتراكيب والأفكار في آن واحد صحيح؟ لا. خطوة هناك سؤال المنصح هذه هي تغيير السياق للأفآل أن يعني بالطبع م. أنفر وأتجر من هذا الممارسة وطبعاً أتولى أنواع كده أن يصعب على من كان في النراهي الأولى الدراسية أن يتغير السياق للأفآل من ثالث من الجملة صحيح يجب أن طبعاً أحياناً يبالغ الأستاذ في ذلك ويجعل جميع الطلاب يغيرون صياغ الأفعال لا يا أخي أطلب من طالب طالبين أن يغير صياغ بعض الأفعال واضح؟ وأخبرهم بأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فإن عملية التعلم ستبقى مبتورة ستبقى مبتورة وناقصة إذا لم يقوموا به أنت تريد أنت تريد إتقال اللغة العربية يجب أن تدفع ثمن ذلك واضح؟ يجب أن تدفع ثمن طيب إذن لاحظة حول هذه هذه الخطوة ليست تكون بجامعة بل إنها تكون محدودة بكلمات الفعل الأفعال وماذا رأيكم حول الأسماء؟ الأسماء؟ الأسماء يعني هذا تقول نغير الصيغ، التغيير الصيق يختص للأفعال صحيح سنأتي إلى الخطوات الأولى التالية سأشير إليها إن شاء الله الآن أشارنا إلى الخطوة الأولى الخطوة الثانية لجعل عملية تعلم عملية واعية يعني تعرفون أهمية جعل عملية تعلم عملية واعية أصبحتم تدركون أهمية ذلك أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم أو بلى بلى أليس كذلك؟ بلى الخطوة الثانية التوسع في موضوع الحوار التوسع في موضوع الحوار ما المقصود بالتوسع في موضوع الحوار؟ شرح الحوار يعني؟ لا ارتباط ثالث موضوع السابق الذي ذرناه قبل هذا نربطها بهذا جيد أحسنتم نعم أحسنتم والتساوي. أحسنتم تساوي حول الموضوع أحسنتم طبعا المؤلف ليس بمقدوره أن يقحم كل المفردات والمصطلحات المطلوبة في حوار واحد لا يمكن هو أن يحشرها كلها صحيح؟ هناك الكثير من المفردات والمصطلحات التي لم يتطرق إليها المؤلف في الحوار فمثلا إذا كان الموضوع يتمحور حول صالة الحلاقة مثلا هناك الكثير من المفردات والمصطلحات التي يحتاج إليها الطالب ولم يشر إليها المؤلف منها مثلا هل يمكنكم أن تذكروا بعض المفردات عن صالة الحلاقة المشط مثلا المقراض المرآة ماذا البخاخ أحسنت هذا البخاخ المرش واضح مجفف الشعر ماذا؟ مشوار سشوار. مشوار. مشوار معناه طريق مش مشت... مجفف الشعر سشوار. أحسنتم بريشوار. مجفف الشعر ماكينة الحلاقة حلاقة. واضح؟ هذا هو المقصود بالتوسع في موضوع الحوار تتوسع في موضوع الحوار تذكر مفردات ومصطلحات أخرى يحتاج إليها الطالب في الموضوع في كلمات الكلمات والكلمات المصطلحات نعم التوسع في الحوار وفي هذه الخطوة يا أخواني في هذه الخطوة يجب أن تجعلوا الدرس أن تحولوه إلى صالة حلاقة يجب أن تحولوا الدرس إلى صالون الحلاق في هذه الخطوة أنت ستلعب دور الحلاق مثلا وتطلب من أحده الطلاب أن أحسنتم أن يجلس على الكرسي وكأنك تريد أن تخفف شعره مثلا تقص شواربه نعم <تصفيق> طيب أحسنت. أحسنت طيب لماذا نفعل ذلك؟ لماذا؟ أعيد ما قلته عدة مرات لكي نجعل الأجواء أقرب ما يكون إلى الواقع لكي نقوم بمحاكاة الواقع طيب والخطوة الأخيرة التي سنختم بها حديثنا إغفاء الطابع الشخصي على الحوار إغفاء الطابع الشخصي على الحوار إغفاء الطابع الشخصي على الحوار ما المقصود بإضفاء الطابع الشخصي على الحوار؟ إضفاء بالضاد أختو الصاد بالضاد أختو الصاد إضفاء الطابع الشخصي على الحوار ما المقصود بإضفاء الطابع الشخصي؟ يتكلم الإنسان نفسه جيد أحسن يعني شخصي ساذج شخصي ساذج كده طيب درسنا حوارا عن صالون الحلاقة وتزود الطلاب بالزاد المطلوب للحديث عن الحلاقة طيب يا عزيزي الطالب تخيل أنك في صالون الحلاقة وتريد أن تخفف شعرك وأنا الحلاق تجعله يدخل صالون الحلاق وكأنه فعلا في صالون الحلاق كما تفضل الأخ تحول قاعة الدرس إلى مسرحية يدخل قاعة الدرس يسلم عليك يجري العملية من بدايتها إلى حين دفع المبلغ أحسن دفع الأجر يدفع الأجر ثم يودع الحلاق ويغادر واضح؟ كل حوار يجب أن تتعامل معه بهذه الطريقة قارنوا بين هذا الأسلوب والأسلوب الاعتيادي الذي يتبع عادة في الصفوف حيث يجلس الأستاذ على كرسي وهو لا يستخدم لغة الجسد ولا يش ولا يعطش الطلاب إلى المعلومات ولا يشعرهم بالحاجة ولا يحمل هم التعليم أساسا لا يهمه إذا كان الطالب سيتلقى الدرس أو لا يتلقاه المهم أن يتغاضى أجره هكذا يا أخواني لن تتطور البلاد لن تتطور البلاد ارحم الله امرعا اكمله اذا عمل عمل عملا فاتقنه احسنتم انتم قد غمار التدريس فحاولوا أن تتقنوا ما انخرطتم فيه قدر المستطاع ولا تنسوا أنكم ستبتغون أجركم من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله طيب كم لدينا من الوقت؟ عشر <تصفيق> دقائق نعم نعم الملاحظة الأخيرة بقيت ملاحظة مهمة يا إخواني قلنا بأن الطالب إذا قام بحفظ كل الحوارات أو مثلا كل المحاضرات التي ألقاها سماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله ورعاه إذا قام الطالب بحفظ كل, المفر... كل المحاضرات التي ألقاها سماحة السيد لن يستطيع التحدث بطلاقة وسلاسة لماذا؟ لأن كل شخص لديه أسلوبه الخاص في التكلم كلكم من الناطقين باللغة الفارسية أليس كذلك؟ هل كلكم تتحدثون بنفس المفردات والمصطلحات؟ لماذا؟ لأن كل شخص لديه أفكاره كل شخص لديه أفكاره، وهذه الأفكار تستدعي مفردات ومصطلحات معينة. تستدعي مفردات ومسطلحات معينة. وصلت الفكرة كل شخص لديه أسلوبه الخاص في التكلم. لماذا؟ لأن كل شخص يحمل الأفكار الخاصة به، وهذه الأفكار تستدعي مفردات ومصطلحات معينة كيف نحصل على هذه المفردات والمصطلحات المعينة؟ يجب أن تعمل على اكتشاف الفراغات أوجهي لكم سؤالاً متى يتوقف الطالب عن التكلم؟ ما سبب توقف الطالب عن التكلم؟ ما سبب عدم طلاقه لسانه؟ یواجهو، یواجهو الطالب فراغاً لا يستطيع ملعه بالكلمه المناسبة یواجهو الطالب فراغاً لا يستطيع سده بالكلمه المناسبة با خلاعی رو برو میشه که چالب با چالعی رو برو میشه که نمیتونه اونو پر بکنه إذن متى سينطلق لسانك؟ متى؟ عندما تملأ كل الفراغات اللغوية الموجودة لديك. وصلت الفكرة؟ عندما تسد كل الفراغات الموجودة، الفراغات اللغوية الموجودة لديك. طيب كيف تملأ هذه الفراغات؟ قبل أن تملأ قبل أن تملأها يجب أن تكتشفها. كيف تستطيع أن تكتشف الفراغات؟ من خلال التكلم يجب أن تجعل الطالب يتكلم حتى يكتشف الفراغات اللغوية بعد أن يكتشف هذه الفراغات يعمل على سدها كيف يسدها؟ يسأل الأستاذ يسأل أستاذه عن الكلمات التي يجهلها إذن أولا يجب أن يكتشف الطالب هذه الفراغات اللغوية أعود وأقول لو حفظت كافة المحاضرات التي ألقاها السماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله فإنك لن تستطيع التحدث بطلاقة وسلاسة لأن لديك أسلوبك الخاص في التكلم لماذا؟ لأن كل شخص يحمل أفكاره الخاصة به وهذه الأفكار تستدعي مفردات مصطلحات معينة من هنا فإن الطالب الذي يريد أن يتحدث بطلاقة فعليه أن يكتشف الفراغات اللغوية الموجودة لديه أولا ولكي يكتشف هذه الفراغات يجب أن يباشر به التكلم لأن الفراغات تظهر من خلال التكلم واضح؟ تجعل الطالب يكثر من التكلم كلما تكلم الطالب أكثر ظهرت فراغاته اللغوية أكثر ومتى سينطلق لسانه ويتحدث دون تلكء ولا تلعثم أحسن عندما يملأ كل الفراغات اللغوية الموجودة لديه وصلت الفكرة لازم علينا ندخل في كلامه. نقاطعه أو ها سؤال جميل جدا أشكرك على طارحي هذا السؤال المهم. عندما يخطئ الطالب كيف نصحح له؟ هل نصحح له كل الأخطاء التي يقع فيها؟ ها؟ ما هي الأخطاء التي يجب أن نصححها؟ الأخطاء التي الصي تصحون أصدوم. أمم. أحسنتم. بما أنه ليس أمامنا متسع من الوقت سأجيب عن السؤال لو سمحتم نصحح الأخطاء التي تخل بعملية التواصل نصحح الأخطاء التي تخل بعملية التواصل مباشرة يعني إذا وقع الطالب في خطأ يخل بعملية التواصل نقاطعه مباشرة مثلاً بدلاً من أن يقول ذهبت يقول ذهبوا هذا يخل بعمل التواصل واضح لكن بدلاً من يقول ذ... مثلاً بدلاً من أن يقول ذهبت يقول ذهبنا هذا لا يخل بعمل التواصل واضح ولو كان هذا لك. إذا نعس أشرح لك إذن إذا كان الخطأ يخل بعمل التواصل نقاطع الطالب واضح أما الأخطاء التي لا تخل بعملية التواصل إما أنها تندرج ضمن القواعد والأمور التي ستدرسها لاحقا هذه الأخطاء تؤجل تصحيحها تؤجل تصحيحها إلى وقت آخر إلى أن تدرس تلك القواعد على سبيل المثال أنت لم تعلم الطالب الجملة الحالية ها؟ القواعد المتعلقة بالجملة الحالية. طيب. فيقع الطالب في خطأ يتعلق بهذه القاعدة هل تصحح هذا الخطأ أو لا؟, لا؟ لا تصحح لماذا؟ لأنك لم تدرس هذه القاعدة واضح؟ أو مثلاً يخطأ في كلمة سيدرسها في المستوى الثامن وهو الآن في المستوى الأول تؤجل التصحيح إلى متى؟ إلى المستوى الثامن واضح؟ طيب وهناك أخطاء لا تخل بعملية التواصل وقد سبق وأشرت إلى القواعد المتعلقة بها هذه الأخطاء تصححها بعد لا بعد إنهاء حديثه بعد إنهاء حديثه إذا نصححوا الأخطاء بثلاث طرق لا رابع لها بثلاث طرق لا رابعة طريقة الأولى تتعلق بالأخطاء التي تخل بعملية التواصل هذه الأخطاء كيف تصححها؟ تقاطع الطالب وتصحح الخطأ مباشرة وهناك أخطاء تتعلق بالقواعد التي لم تدرسها بعد هذه الأخطاء تؤجل تصحيحها إلى أن تدرس تلك وهناك أخطاء لا تخل بعملية التواصل وقد سبق ودرست القواعد المتعلقة بها هذه الأخطاء متى ستصححها؟ ماذا؟ بعد أن ينهي الطالب كلامه واضح؟ سماحت الشيخ؟ في وأيضا النصوص في الكتاب عندما نعم نعم يعني النصوص بحاجة إلى محاضرة كاملة يا أخي هناك علاقة ممكن أن أقف يا أخي؟ نعم جزاك الله خيرا أنا كثير الحركة فبصراحة يعز علي أن أجلس على الكرسي في قاعة الدرس طيب ماذا كنت أقول؟ أها هناك علاقة وثيقة بين مهارة الاستماع ومهارة التحدث مهارة الاستماع ومهارة التحدث كما أن هناك علاقة وثيقة بين مهارة القراءة ومهارة الكتاب مهارة الاستماع تؤثر تأثيرا مباشرا على ماذا؟ على التحدث ومهارة القراءة تؤثر تأثيرا مباشرا على؟ على الكتاب من هنا؟ فإننا نقرأ النصوص لنعزز مهارة ال، ما نعزز مهارة ال، ونقرأ الحوارات ونشاهد الأفلام لنعزز مهارة ال... التكلم، التحدث، واضح؟ وصلت الفكرة؟ نعم. هذا هو العنوان الكبير العريض لمحاضرة تستغرق ساعة كاملة. العلاقة الوثيقة التي بينتها لكم العلاقة بين الكتابة والقراءة من جانب والعلاقة الموجودة بين الاستماع والتحدث من جانب آخر أكتفي بهذا القدر أما التفاصيل فسأزودكم بها مستقبلا إذا بقيته وبقيت الحياة إن شاء الله شكرا على حسن إصغائكم وأعتذر إليكم على الإسهاب والإطالة أتمنى أن نلتقي إن شاء الله مستقبلا وهذه الوجوه أتفرس فيها أساتذة بارعين متضلعين متمرسين في اللغة العربية وأتمنى أن تنهضوا بواقع اللغة العربية في البلد الذي يكثر فيه المحبون للقرآن الكريم وأح وأحاديث الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته